قصة عجيبة غريبة لرجلين لطاعة ظاهرهم عبادة ودين وزواج في الروضة يقرؤون القرآن تعجبت من غبطهم قعدت متى جوده جيد من الظهور ما شاء الله شجيم مبكرين وما زلت أغبطهم وأتمنى أن أكون مثله إلى أن وصل وسلم وصلي سنة المسجد ثم أخذت مصحفا لأقرأ ورأيت العجب, ورأيت العجب قبل خمس دقائق من الأذان إلى واحد منهم يقفل المصحف وينظر إلى جاره هل كلب رفيدي أخبره رد عليه هذا لا يمنع ذكرك أخاك في ظهر الغيب بما يكره أن تتكلم عن أخيك في ظهر الغيب بما يكره قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة أتعرفون ما هي الغيبة قلنا الله ورسوله أعلم تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره فالغيبة إنما تنشر المتاود والله لا يحب الجهر لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما أي لا يحب الله أن يسمع على لسانك كلاما الخبيث ولا كلاما سيء ولا كلاما موبوء منبوذة الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا طيبة وغيب حرام حرام ما فقط طعام الناس بل يختار طلبة العلم وحتى المجاهدين أخي العزيز أقل عليهم اللوم لا أبا لأبيكم أو سد المكان الذي سد يعني هذا الداعية أو هذا العالم الذي أخطأ بزعمه وكله بذي هذا الخطأ على الأقل يسد ثغرة من الثغور هو يعلم الناس يدعو إلى الله عز وجل على موعد يا رسول الله أو الله بما نتكلم به على صلى الله عليه وسلم. سكلتك امك يا معاه. ويكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم. إلا حصائد ألسنتهم. اي شيطان زارهم كل هالوقت. قرآن. وحفظ. وقاعدين. ودخل الشيطان. سولي سكت لا والله ما سكت سلام عليكم سلم تعالي علي على يسار تاخذ متى متونتم هنا من الساعة تسعة ونصف صباح متروحون قال قبل العذان بنص ساعة عذان المغرب من تسعة ونصف صباحاً إلى قبل أن يؤذن المغرب بنصف ساعة وهم في عبادة دخل الشيطان عليهم الغيبة وكذب وافتراء علمت أن حنا في خطر فيغتاب فلان ويغتاب الغسال اللي غسل السيارات ويغتاب الهندي اللي برا البيت ويغتاب المدرس عند في المدرسة ويغتاب مسؤولة في العمل ويغتاب زميلة أو يغتاب بنت مرة أو إلى آخرين. شدد صلى الله عليه على أن يتكلم الإنسان عن أبناء المسلمين وعن المسلمين عموما حيا وميتا ما لا يجوز في ظهر الغيب من لي يأكل لحم أخوي ليش ربي شبه هذا شنون يأكل لحم أخوي فقال لي ولكم واتقوا الله يعني تب من الغيبة إن الله تواب رحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمو واتقوا الله إن الله تواب رحيم في واحد منا من الحاضرين والحاضرات. فكر في هالآية. اشمعنا. يأكل لحم أخيه ميتا فكرهم. أما ما عز رضي الله عنه الإيمان الذي وقر في قلبه. لما زنا أتى إلى رسول الله فقال يا رسول الله إني زنيت فطهيرني. فعرض عنه. صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل به جنون. قال به جنون؟ هذه شيء. أربع مرات وهو يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تيقن صلى الله عليه وسلم في المرة الخامسة. أن الرجل. زنا لا محالة. فأمر صلى الله عليه وسلم فوقيمه عليه حد الله. فورجمه. رضي الله عنه. وتوصله الله عز وجل. لا ما هو يُرجم سمع النبي صلى الله عليه وسلم اثنين خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون عن ماعد فقال أحدهم للآخر ألم سرى إلى هذا الذي سترى الله عليه ولم تدع نفسه حتى رجم رجم الكل يعني ما يشوف هذا سترى الله عليه مرة ومرتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرد حتى رجم كما ترجموا الكلام والرسول الله يسمعهم ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الصحابة ومنهم اثنين يتكلموا مرة صلى الله عليه وسلم على جيفة حمار عزه الله على أين فلان وفلان تعالوا لتكلمت عن ماعد إنذلا فكلا منها إنذلا فكلا من هذه الجيفة من الحمار فقال رحمك الله يا رسول الله أو يأكل من هذا؟ حمار وهو حماره وحيم أحد؟ وهو ميت؟ أو يأكل من هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فما مانلتم من أخيكما؟ آنفا أشد أكلا منه؟ والذي نفسي بيده؟ إنه الآن لفي أنهى للجنة ينغمس فيها. وإن دل هذا على شيء؟ فإنما يدل على شدة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبتا في الكلام عن من تاب وتاب الله عليه. وسماع الغيبة. مشاركة في اسم الغيب. وتصدق بالغيبة غيظا. وأن تقول فلان بخيل. وأن تقول فلان ليس كريما. وأن تقول فلان ما وأن تقول فلان لا نسب له وأن تقول فلان لا أصل له وأن تقول فلان قصير أجمعت أمة الإسلام على أن ذلك حرار وعلى أن من فعل ذلك وارتكبه فإنه قد تحقق عليه إثم عظيم الله عز وجل أعلم بقدر هذا الإثم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب خواني. هذه الآية ألا تكفيني أنا وياك كم منا يوم قرأها بكاء وتباكا وناظر كتفه الأيمن وناظر إلى كتفه أيثر أياهم اللي يكتبون أي هذا ولا هذا اللي يكتب ناظر إميل نزار سك النصحى هذا اللي يكتب ولا هذا بكاء تبaka نزل الدماء مر النبي عليه الصلاة والسلام في المعراب بقوم في حديث أنس بقوم لهم أظفار من نحاس تخيل أظفار من نحاس يخلشون وجوههم وصدورهم والدم ينزف طبعاً تخيل مثل السكين يقطع وجهه وصدره على النبي عليه سبحان الله من هؤلاء قال جبريل هؤلاء الذين يأكلون لثوب الناس ويقعون في أعراضهم ويقعون في أعراضهم آية يقول ربي فيها. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مسؤول أي أيك أن تتبع بصرك ما لا يجوز أيك أن تتبع لسنك ما لا يجوز أيك أن, أن تفتح أذنك لمال يجوز كل ذلك أنت مسؤول عنه عند الله عز وجل شر الوراء بمساو الناس مشتغلون مثل الذباب يراعي موضع العلني فهو لا شر الناس مثل الذباب يبحث عن الوصف ويبحث عن الثغرات فيقع عليها وهكذا هم شر الناس الذين يغتابون الناس ويتكلمون في أعراضهم كيف نتخلى من الغيبة كيف نتوب من الغيبة علاج الغيبة إذا ذكر فلان بما أكره في المجلس كل صاحبك اتق الله عز وجل ولا تذكروا إلا بخير فإن استمر عليه أن يقول ولا يقعد معهم فيكون كما قال الساكر. لا عن الحق شيطان أخرج ولا تفتعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ذكر مقدار الخسارة التي تخسرها من حسنات هتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متى قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيام بصلاة وزكاة وصيام وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن تنيت حسناتهم أغذى من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النوار عليك أن تستغفر لهذا الإنسان الذي اغتبته وأن تدعو له وكماذا ممته في المجلس عليك أن تمدحه في نفس المجلس ال الذي ذممته به لعل الله عز وجل أن يغفر لك تذكر الكلمات اللي يقولها في حف أخيه بما يكره هتحدث صلاته وتحدث صيامه وتحدث أعماله وأنا الآن جيت في آخر تشخيص. إنك تنظر في نفسك وما أكثر عيوب النفس اللهم اجعل ألسنتهم وألسنتهن وألسنت السامعين والمؤمنين وكل من يسمع هذا الكلام اللهم يا ربي اجعلها ألسنت حق تقول حق تصنع بالحق تعمل بالحق ألسنت ذكر وأمر ممعروف ونهي عن المنكر ولا تقول إلا حق ولا تقول إلا ما ينفعها يعني. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakir.net